117. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 118. وأمرت لأن أكون أول المسلمين 119. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 117. قل الله أعبد مخلصا له ديني 118. فاعبدوا ما شئتم من دونه 119. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الا ذا بكه هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلمات من النار ومن تحتهم ظلمات ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا 119. والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد 110. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 118. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين تقوى ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 114. ويخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 115. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب